أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرايتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضر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 قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولون للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مسّل سَنَضُرُ دَعَانَ ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَ الْقَالَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلِهِ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلَ أَيَّتِ الْعَذَابُ بَعْثًا من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول ان الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمة فأكون من المحسنين.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَامُرُونَ يَأَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدُونَ يا إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت لا عملك ولا من الخاسرين بل لله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 وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا هَٰ في حت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم يتدون عليكم آيات ربكم وينزلونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبوابا نمخلدين فيها، فبيس مث والمتكبرين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوا. في حَتَّ بوابها وقال لهم خازنتها سلام عليكم وقال لهم خازنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أدر العاملين وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِي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 الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه 118. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم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 119. انتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 110. الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم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 فلما جاءهم بِالْحَقِّ مِنْ عندنا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَنَا وَاسْتَحْيُوا نساءهم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى فإني عُذْتُ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكاذبا فعليه كذب وان يكاذبا فعليه كذب وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُم إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ يَوْمِ لَحْزَابٍ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ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 لَكَ قلتم لن يبعث الله من بعده كَذَلِكَ كذلك يضل الله من هو مسئف مرتاب الذين يجادلون في اللَّهِ الله بغير سلطان نتاهم كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ لاسباب اسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع الى اله موسى ف اطلع الى اله موسى وانني لا كاذبا